ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد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 شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم عباد الله محمد بن عبد الله صلوات ربي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه ارسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد لا يكون الا عدلا والمبشر لا ياتي الا بخير والنذير لا ينذر الا من محبه وخوف على من ينذرهم يقول الله لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله ما قامت هذه المنابر ولا تشرفت إلا يوم أن كان أول من اعتلاها هو محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم ووالله لا خير في هذه المنابر ووالله لا خير في هذه المنابر إن لم تدافع اليوم عن أغلى البشر كان إذا صعد المنبر هز المنبر هز وعلى صوته وحمر وجهه كأنه منذر جيش حتى يقول الصحابة أواقع المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وارتقى في سلم العبودية حتى وصل إلى سدره المنتهى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 جبت السماوات جبت السماوات او ما فوقه دجن على منوره درية النجم ركوبه ركوبه لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الاينق الرسمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدره الله فوق الشك ما أقسم الله ما اقسم الله بحياه احد من البشر إلا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول ابن عباس ما خلق الله وما درأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياه أحد غيره إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق الأرض عنه ولا فخر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيد الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر اسمه محمد مشتق من الحمد أي أحمد الناس لربه وأبوه عبد الله من العبودية لله وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يقال عبد الله ورسوله وهو الذي أتى بدين العبودية الخالصة وأمه آمنة من الأمن وقد أمنه الله على وحيه ودينه كما كانت شريعته أمنا وسلاما وحاضنته أم أيمان من اليمن والبركة ومرضعته حليمة وحليمة من الحلم وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم ولما كان خاتم النبي وجب أن تكون شريعته أكمل الشرائع وأن تتوفر فيه صفات جميع الأنبياء والمرسلين نُصِب إلى الشافعي رحمه الله قوله ما اوتي نبي معجزة ولا قضيلة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها وأعظم منها يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن سبحان من زكى سمعك وبصرك سبحان من زكى سمعك وبصرك واصطفاك سبحان من جعل أكمل صفات البشر في صفاتك وأكمل اخلاق البشر في اخلاقك أنت الذي قال لك ربك وإنك لعلى خلق عظيم، وأنت الذي قلت عن نفسك الدبني ربي فأحسن تاديبي وأنت الذي قلت عن نفسك الدبني ربي فأحسن يقول عنك حسان وأحسن منك لم ترَ الطعيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرراً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اعترف بعظمتك القاسي والداني. حتى الذين أنكروا نبوتك لم ينكروا عظمتك وأنت لست, بحاجة، وأنت لست بحاجة إلى شهاداتهم أو تزكياتهم ولسنا اليوم قد اجتمعنا لنذكر صفاتك ومحاسنك وكريم أخلاقك فإنا لا نشك أبداً بأنك سيد ولد آدم وأنك أنت التقي النقي الطاهر العلم عباد الله آن الأوان ليعرف الصادق من الكاذب. آن الأوان ليعرف الصادق من الكاذب آن الاوان أن ننفض أثواب الذل والمهانة منذ عقود طوال ونحن نشرب كأس الذل والمهانة أنت فلسطين وصاح أقصانا ولا مجي وتوالت الصيحات والأنات ولو كانت صخور لاستجابت لا لتلك الآهات والصيحات ولا زالت تتتابع علينا المصائب وتوجه لنا الشتائم والاحتقارات وممن من أذل وأحقر شعوب الأرض لكن لماذا؟ لأننا لو احترمنا أوامر ربنا لاحترمونا لأننا لو عملنا بكتاب ربنا ما أهانونا لأننا لو سرنا على هدي نبينا ما أخافونا قال صلى الله عليه وسلم مستحضرا مرضنا قال صلى الله عليه وسلم مشخصا مرضنا إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة أي بالربا وأخذتم ادناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد صلَّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم يوم أن كان المسلمون أعزه صرخت إمرأة وإسلاماه فجيش لها المعتصم فجيش لها المعتصم جيشاً وسير لها جيوشا لنصرتها ويوم ويوم أن نقض نقفور كلب الروم العهد ارسل له هارون رساله فحواها الخبر ما ترى لا ما تسمع يا كلب الروم واليوم يوم انت شربنا الذل والهوان ماتت احاسيسنا وماتت مشاعرنا يسخر تجار البقر من رسولنا يسخر تجار البقر من رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس جدوى المقاطعة وأغلى أمانينا أن يقدموا لنا اعتذار أغلى أمانينا أن يقدموا لنا اعتذار أي اعتذار حتى الاعتذار طلبناه على ذل لأننا استمرأنا الهوان إن اجتماعنا اليوم في يوم جمعتنا ليست لقضية مقاطعة ليست لقضية مقاطعة لحليب أو لأجبان القضية قضية نكون أو لا نكون القضية قضية نكون أو لا نكون أسألكم بالله ماذا سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الثمان خانوا الله وخانوا الرسول محاوري ثلاثة محاوري ثلاثة هذا نبينا وما الذي اغاظهم ثم أخيرا هذا فعل المحبين قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم رحمة فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة عند مسلم من حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وفي حديث آخر أنا رحمة مهداه ولم تكن رحمته قاصرة على البشر بل حتى على الحيوانات عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بشجرة فيها فرقة فيها فرخ فرقة حمر طائر صغير كالعصفور فأخذناهما فجاءت الحمرة فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض تضرب بجناحيها في الأرض فقال من فجع هذه بفرخيها؟ من فجع هذه بفرخيها؟ قال قلنا نحن يا رسول الله قال ردوهما رحمة بها قال ردوهما رحمة بها ولها فرددناهما إلى مواضعهما الله أكبر اشتكت له أم الفراخ اشتكت له ورفعت له شكوى الظلم والجوء لأنه حامل لواء العدل وسماك الله رؤوفا رحيمة أجبا لهم أجبا لهم كيف عميت أبصارهم عن تأمل هذه المشاهد وقراءة هذه الأخبار من حياة سيد الأبرار يقول زيد بن أرقم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء لإعرابي فإذا ضبيه غزاله مشدودة إلى الخباء فقالت فقالت يا رسول الله إن هذا الاعرابي إصطادني ولي خشفان في البرية يعني ولد الغزال ولي خشفان وقد تعقد اللبن في أخلافي فلا هو يدبحني فأستريح ولا, ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركتك أترجعين قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشاء فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاء التلمب فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء وأقبل الإعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيها قال هي لك يا رسول الله قال هي لك يا رسول الله فأطلقها صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن أرقم فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وللخبر طرق أخرى عن أنس وأم سلمة وغيرهما قاتلهم الله صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور قاتلهم الله صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور ما دروا أنه أحلى من القمر اسمع، اسمع، أوصاف أغلى وأحلى البشر. عن جابر، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحian ليلة مقمرة لا غيم فيها، وعليه حل حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله كان في عيني أحلى من القمر. يقول كعب رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر وتقول الربيع بنت معوذ لمحمد ابن عمار ابن ياسر تقول له لو رايته يعني لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمر لقلت الشمس في أبراجها طالعه لو رايته يعني لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس طالعه في أبراجها ويقول أنس رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم كان ربعا من القوم متوسط الطول إلى الطول أقرب ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون أمهق أي أبيض مشرب بحمرة ويقول جابر رضي الله عنه كنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل مشرب العينين بحمرة ويقول علي رضي الله عنه واصفا إياه صلى الله عليه وسلم يقول كان في الوجه تدويق أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفاء ما احلاه وما أجمله يقول أهل العلم ان كان يوسف عليه السلام تعطي نصف الجمال فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعطي الجمال كله عن الحسن ابن علي عن خاله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أزج الحواجب أي مقوس الحواجب سوابق في غير قرن أي حاجب تام طويل بلا اتصال بين الحاجبين وبين الحاجبين عرق, عرق يدره الغضب أي يمتلئ ذلك العرق دماً إذا غضب وما كان يغضب لنفسه قط وما كان يغضب لنفسه قط إنما يغضب لحدود الله إذا انتهكت يقول الحسن مواصلا وصفه لجده صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أقن العرنين أي طويل الانف له نور يعلوه سهل الخدين ضليع الفم أشنب ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين وكان إذا تكلم رؤيه النور بين ثناياه وذكر علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واللحية اسمع يا من تحلق لحيتك ولا تريد ان تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال اطلق اللحى اسئل اللحى اكرم اللحى أو اللحى لا تتشبهوا باليهود والنصارى وكان شعر راسه كما قال انس رضي الله عنه بين الشعرين لا صبط ولا جعد بين اذنيه وعاتقه يضرب منك بين وليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء يا الله تأمله الصحابة تأملا وملأوا أعينهم منه وما كانوا يشبعون من رؤيته دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أحد أصحابه ووجده مهموماً مغموماً فقال له ماذا دهاك؟ وما الذي اهمك فأخذ المحب يبث أشواقه فقال يا رسول الله لقد أهمني أمر عظيم وهو أننا نكون معك ونشتاق لك ويزيد شوقنا لك ونحن بين يديك فكيف إذا مت أو متنا وفارقناك كيف إذا كنا من أهل الجنة وكنت أنت من اعلاها منزلة كيف نراك بل كيف لو كنا من أهل النار وحرمنا رؤياك فبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا المرء مع من أحب فهل نحبه حقا هل نحبه حقا كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس أجمعين تأملت والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وانت حديثي بين جلاسي اسمع يا مشتاق مزيد من الأوصاف للمختار عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى وما مسست حريرا ولا ذيباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب رائحة من رائحته صلى الله عليه وسلم ومع عرقه صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها خبر من أجمل الأخباء يقول أنس رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال أي نام لوقت القيلولة فعرقا وكان كثير العرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسل العرق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب إي والله لا يخرج من ذلك الجسد الطاهر إلا أطيب الطيب في صحيح الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر صف الصفوف وكان بيده قدف أي سهم يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية وهو متقدم في الصف فطعنه في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله اوجعتني اوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني من نفسك ايجعلني أقتص منك فقال له صلى الله عليه وسلم لكما اردت اقتصت لنفسك وعرض نفسه له فقال يا رسول الله لكن بطني كان مكشوفا فلا بد ان تكشف بطنك فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتصط لنفسك يا سواد الله أكبر القائد الأعلى وقائد القوات المسلحة يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده وأماء ومرأة ومسمع جميع الجنود فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك يا سواد فما كان من الجندي إلا أن اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يمتق وجهه ولحيته في بطنه فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سوى فقال يا رسول الله حضر ما ترى يعني حرب وقتال ولا ندري نحيا أو نموت فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير عباد الله استكمالا استكمالا لوصفه صلى الله عليه وسلم لا بد من ذكر خاتم النبوة الذي في ظهره فقد جاء عند مسلم من حديث جابر يقول فيه ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامه يشبه جسده وفي وصف آخر عند أحمد من حديث عبد الله بن سرجس قال ورأيت خاتم النبوه في نقض كتفيه الأيسر كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها الثلاليل وفي وصف آخر شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف فرس قالوا والحكمة في الخاتم أنه آية وعلامة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى وقالوا ايضا أنه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ حكمه وايمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء بسكن او ضرا انه معلم البشرية وهاديها انه معلم البشرية وهذه جمع القوة والعدل والشده في الله وكان الين الناس وارق الناس وارحم الناس بالناس ومن أشدهم حياء بل اشد حياء من العذراء في خدرها افلا يستحون أفلا يستحون وهم يصورون بتلك المناظر الخاليه من الحياء قاتلهم الله قاتلهم الله انا يؤفكون اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه واجه قومه بدعوة تتصدع من حول وقعها الجبال ولقن قوى الشرك والظلم والطغيان دروسا لن تنساها مدى الزمان يقول هرقل لأبي سفيان بعد أن سأله عنه وعن أخباره وعن صفاته فلما استوثق منه ومن صدقه قال هرقل لئن صدقت فيما قلت ليملك موضع قدمي هاتين ولو كنت عندك لغسلت قدمي كان صلى الله عليه وسلم على علم كان صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه جاء لهذه الحياة ليغيرها وليصحح مسارها وأنه ليس رسولا لقريش وحدها ولا إلى العرب وحدهم بل رسول الله إلى الناس كافة من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء كتاب مكشوف كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم كتاب مكشوف من المحيه حتى الممات كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم ما كذب على الله أربعين سنة ما كذب على الله أربعين سنة قبل النبوة أيعقل, أيعقل أن يكذب على الله بعدها يوم أن تحمل الأمانة وكلف بالرسالة جاء إلى خديجة جاء إلى خديجة خائفاً يقول زملوني زملوني فقالت بكل ثقة لأنها تعرف طفره وعفافه والله لا يخزيك الله إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتستق الحديث وتعين على نوائب الحق ألمت رضي الله عنها أن من يتصف بهذه الصفات لا يخذل أبدا فلما سمعت خديجة رضي الله عنها كلامه وطمأنته وهدأت من روعه انطلقت به إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل وكان قد تنصر وعنده, وعنده من العلم ما عنده فلما سمع كلام خديجة رضي الله عنها قال رحمه الله وهو خائف وجل قدوس قدوس والذي نفسي بيده لئن كنت صدق يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة لئن كنت صدق يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليأتي الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى عليه السلام وإنك نبي هذه الأمة ولتؤذين ولتقاتلن ولتنصرن بإذن الله ثم قال ورقة واسمعوا يا شباب ثم قال ورقة واسمعوا يا شباب اسمعوا الشيخ الكبير الذي ذهب بصره اسمع ماذا يتمنى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت فيها جذعا أي ليتني كنت فيها شابا والله لانصرنك نصرا مؤذرا ليتني كنت فيها والله نصرا مؤذرا ثم أخذ برأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ براس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال ليتني معك ليتني معك حين يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقه رحمه الله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وما لبث ورقه بعدها إلا قليلا وما فلما تنزل قول الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا ولربك فاصبر قال صلى الله عليه وسلم بعد نزول الايات ولا زمان النوم يا خديجه ولا زمان النوم يا خديجه فجهر بدعوه الحق وهو الوحيد الاعزل وقام بدين الله وقام بدين الله وبالدعوه اليه ما لم يقم به احد واودى في الله ما لم يؤذ قبله احد وقاس الاضطهاد والعذاب هو والاتباع يقول لهم صبرا ان موعدكم الجنة يقول للاتباع صبرا ان موعدكم الجنه كل هذا لتحرير البشرية من وثنيه الشرك والضمير وضياع المصير قاس من أهل مكه ما قاس اداه اهله واقاربه ووصموه بالكذب والسحر والشعوذه فما زاده ذلك إلا ثباتا ويقينا ولما راى اصحابه القله القليلة يهانون ويعذبون ويضطهدون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة وبقى في مكة وحيدا يواجه قوى الظلم والطغيان فما وهن وما استكان فلما رأوا ثباته ساوموه وعرضوا عليه الملك والنساء والمال فجاهدهم بالقرآن عرضوا عليه الملك والنساء والمال والسلطان فجاهدهم بالقرآن كما قال الله وكما أمره ربه تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا ولما هددوه وتامروا عليه قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فلقد سرت فلقد سرت مسر النجوم, النجوم همومه ومضت مضي البافرة في عزائمه فلما ماتت خديجة المثبتة له بعد الله وما تعمه الذي كان يحميه خرج للطائف يعرض عليهم عزة الدنيا وشرف الآخرة فاستهزؤوا به وآدوا فقال له, فقال له أحدهم انا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله إن كان الله دعتك بشيء قط، وقال الآخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا لأن كنت رسولا لانت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك وقال ثالثهم فقال ثالثهم قاتله الله اعجز الله أن يرسل غيرك فلما آيس منهم قال لهم اكتموا امري فقد به واغروا به صبيانهم وسفهاءهم وقعدوا له صفين على طريقه فاخذوا يرمونه بالحجاره فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها الا ربخوها بالحجاره وهم يستهزئون ويسخرون وخرج هائما على وجهه لم يفق إلا في قرن المنازل يقول بأبيه وأمي فرفعت رأسي فإذا, فإذا انا بسحاب قد أضلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداه ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد ان شئت أطبقت عليهم الاخشبين فقال الرحمة المهداه بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا يا الله أبعد عن آذوك أبعد عن آذوك وشتموك وأدموا قدميك ونالوا ما نالوا منك من السخريه والاستهزاء تهرص على فدايتهم وإنقاذهم بدلا من تدميرهم وهلاكهم سلوا مكة ورجالها سلوا الطائف وجبالها سلوا مكة سلوا مكة ورجالها وسلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر عن عظمة سيد البشر والرجال والله والله ما تكلمت الأفواه أو سطرت الأقلام فستظل كأنها لم تبرح مكانها فمن ذا الذي يستطيع أن يصف أو ينصف عظمه سيد, و سيد ولد آدم ومهما خطت له الصحائف وألفت المؤلفات عن شخصيته وحياته فإنها ستسكت على استحياء لأنها لا تستطيع أن تستوعب بصفحاتها مهما كترت جانبا واحد من عظمته فلقد بلغ في بجماله وبلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله فصلوا عليه واله يقول الله له واسيا بعد أن ناله ما ناله من الأذى والسخرية والاضطهاد ولقد استهدئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقال سبحانه ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وها هم يسخرون ويستهزئون بك ميتا تحملت السخريه وانت حي وصبرت عليها وها هم يسخرون ويستهزئون منك ميتا والله لن يضروك بأري انت وامي لو طبت وربي حيا وميتا والله ما ضروا الا انفسهم فلقد اذنهم الله بالحرب والله ما ضروا الا انفسهم ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك ولكنه امتحان وابتلاء لنا ليختبر الله محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك وانت الذي تحملت من اجلنا ما تحملت فمن الذي اغابهم فمن الذي اغاضهم وجعلهم يسخرون ويستهزئون هذا هو محمرنا الثاني في الخطه الثانيه بإذن الله اللهم اجئ عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن امته نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى أمهات المؤمنين وعلى من استنى بسنة واهتدى بهديه إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله فإن الله لا يتقبل إلا من المتقين عباد الله بلد هناك بلد هناك في أوروبا يسمى بالدنمارك. بيننا وبينهم سفارات وتجارة ومبادلات وبيننا وبينهم عهود ومواثيق. لا اذيناهم ولا استعديناهم لا من قريب ولا من بعيد لكن ملة الكفر واحدة ملئت قلوبهم حسدا وغلا على المسلمين وربنا أعلم بذلك وقد أخبرنا عنهم وكشف خباياهم وأسرارهم قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاره حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال الله عنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون, فتكونون سواء سمعوهم كما سمع العالم كله عن الإهانات التي تقدم للمسلمين ورأوا ردود الفعل لا تليق بمن عندهم عزة وكرامة سمعوا عن فلسطيننا وأقصانا وكيف خذنا أطفال الحجارة سمعوا أننا خذنا العفيفات في البوسنة والشيشان سمعوا عن تطاول الصليبيين الامريكان على ثرواتنا وأعراضنا في العراق بل داسوا قراننا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 وخلف بنات فارادوا ان ياخذوا نصيبهم من القصعه التي تداعت عليها الامم لما قذف الوهن في قلوبنا فطعنونا طعنه اخرى في الصميم وفي من في سيد ولد ادم في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به طعنونا في الذي وجدنا عائلين فاغنانا الله به طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به طعنونا في الذي احب الينا من انفسنا ووالدينا واهلينا واموالنا والناس اجمعين وليسوا هم باول من فعل ذلك فلقد سبقهم من سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعوذ ابن, ابن عفراء تطاولوا لأنهم لم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاد ابن عفراء أبناء السادسة عشر الذين خرج يوم بدر بحثا عن أبي جهل فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عوف فأذا, فإذا انا بين صبية صغار فضاق صدري لأني أردت رجالا يحمون ظهري فلما تكلم علمت أنهما من أرجل الرجال قال يا عم أين أبو جهل قلت وماذا تريدان منه قال سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم قلت فماذا تفعلان ان عرفتما قال بنظرة المحب الصادق الشجاع والله ان رأينا لا يفارق سوادنا لا يفارق سوادنا سوادة والله ان رأينا والله لا يفارق سوادنا سواده والله لا نجونا النجا فلما ظهر فلما ظهر له أنهما صادقين أخبرهما بمكانه فانطلق إليه كالسهم وخرق الصفوف وخرق الصفوف حتى أردوه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم يا زفان, البشر يا زفان البشرى كل يقول أنا قتلت عدو الله فمن لأداء الله اليوم من لهم من الذي أغاضهم ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقول النحن والآخر لا تستعدونهم لا تطلبوا عداوتهم فما الذي فعلناه اغاظهم زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا فيها الإسلام والمسلمين هم ومنافقو هذا الزمان الذين يقيمون بيننا ويكتبون للأسف في صحفنا وجرائدنا ويخدمون مصالح الكفار لا عجب فلقد في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا في هذه الأوثان التي تصدر عندنا واستهزأ أهل طاش ما طاش اطاش الله عقولهم استهزأوا من قبل بالدين وأهله أغاضهم أن, أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإفساد مخططاتهم رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج رغم الخيانات ورغم كثرة العملاء الذين يعملون من أجلهم اغابهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجأوا بها في عراقنا تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين وأن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنيات أتباع محمد صلى الله عليه وسلم تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين يقول علي إذا حمل وطيس قدم بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال علمنا ان الشهاده في سبيل الله اغلى امنيات الصادقين يقول هو بي هو امي وددت ان اغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم اغزو ثم أقتل وذاك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو الممزعي محمد كان أمير الرك يقود الفوج لنصرتنا ان اسم محمد الهادي روح الآمال لأمتنا اغاظهم رجوع آلاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي اوجدوها لإفساد أخلاق الشباب وتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة يا ويحهم يا ويحهم ما دروا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره اغاظهم الله اصحاب اللحى والثياب القصيرة واصحاب القلوب الطاهرة والنفوذ الزكية الشم والاباء الذين يسيرون على خطى سيد المرتلين أن كثيراً من الدنماركيين أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمداً صلى الله عليه وسلم نبياً لهم اعترافي كل العالم الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض ولا عجب فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها أغاظهم أنه رغم حملتي مشترسة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خاصة أن نساءنا وفتياتنا أن نساءنا وفتياتنا يا بين الإنحلال والفساد والضياع اغابهم أن الحجاب لبس حتى في بلادهم فاعلنت فرنسا حربها ضد الحجاب أما علم أولئك أما علم أولئك وعملاؤهم أن نساءنا هن حفيدات خديجة وعائشة والثمية وأم عمارة وأن نساءنا يبتين رسولهن بأرواحهن قبل الرجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يوم أن انقلبت الموازين وفر من فر ثبت ثبتت كوكبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم امرأة ضعيفة. ثبتت امرأة يا رجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. التفت يمنه أم عمارة تدود عني. التفت يسره أم عمارة تدود عني. أقول يا عم عمارة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا, عم عمارة يا أم عمارة. يا أم عمارة. من يطيق ما تطيقين يا ام عمار سليلي تمني يا ام عمار قالت نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله نتمنى رفقتك في الجنه يا رسول الله نتمنى رفقتك في الجنه يا رسول الله قال لها انتم رفقائي في الجنه لا ان عرفت تاريخا اوسا وخزرجا فلله اوس القادمون وخزرج وان كنوز الغيب تخفي طلائعا صابره رغم المكائد تخرج منذ اربعه اشهر وجريده دنماركيه خبيثه حكوميه تعرض صورا كاريكاتيريه تصور فيها سيد ولد ادم بابشع الصور فتاره تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة وثارة تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء وثارة تصوره وهو يطارد النساء القصر وفي أخرى وفي أخرى يقول لأتباعه ليس عندنا من الحور مزيد وزادوا في وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره <تصفيق> <تصفيق> لم تسلم حتى أمعاه من سخريتهم واستهزائهم فصوروا بطله مرسوما وهو مفتوح ورسومات القبيحة في بطنه وتمادوا وتمادوا يوم أن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار فجعلوها مسابقة مفتوحة لأحسن لصمة كافية لديهم. هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام. هم يسخرون ويستهزئون ونحن نتحدث عن سماحة الإسلام. أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار. أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار والله لا خير فينا والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام وأمه لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها ونبكي على أنفسنا وندعو الله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 انهم استهزأوا بيهود او هندوس؟ هل اصبح عباد البقر ارجلوا منا اين صدقنا اين صدق محبتنا اين مواقف الحكومات الاسلاميه واين مواقف امه المليار عباد الله لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبدل الانفس والأموال بداء له وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه وهذا أدنى ما له من الحق علينا ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بعضنا جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام عدى. لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا بدءا بكلبتهم الفاجرة ملكتهم الخبيثة التي ألفت كتابا عن مذكراتها وقالت فيها أنه لا بد من التصدي للإسلام وأن المسلمين في الدنمارك كالغدة السرطانية ألا قبح الله وجهها لم يبقى إلا النساء الكافرات أما رئيس وزرائهم أفجر الفجار فقال إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها ولن نوقف احدا عن ذلك ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود المعنيون أما رئيس قضاتهم فرفض القضية المرفوعة من المسلمين. ضد تلك الصحيفه فالقضية عباد الله ليست قضية جريدة تسيء إلينا لكن بلد كامل بصحفه وملكته ورئيس وزرائه فماذا بعد هذا وماذا ننتظر غارت حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها ولم تغار على سيد البشر ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب او رئيس من رؤسائها سأترك لكم الجواب فالجواب معروف يا امه محمد يا امه محمد يا امة سيد ولد ادم نبيكم يوار فماذا انتم فاعلون ستقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك هذا الذي استطعتم عليه اسمعوا من خبر غيره الصادقين في يوم الحديبية أرسلت قريش عروه بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا قد لبسوا جلود النمو يعاهدون الله تعالى ألا تدخل مكة عليهم عنوه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأيام الله لك أنف هؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غدا وتركوك وكان أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمصص بضرلات نحن ننكشف عنه قول وفعل فقال من هذا يا محمد فقال بأبيه وأمي هذا ابن قحافة هذا الصديق ثم أراد أن يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة ابن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحديد والمغفر فلما مد يده قرع المغيرة يده بنعل سيفه وقال له أمسك يدك عن لحية رسول الله أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا ترجع إلي قال عروة ضيحك ما أفضك وأغلظك فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروة من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة لا قرابة لا حسابه رجع عروه إلى قريش بعد ان رأى ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم كان لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتلون على وضوءه وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كثير رجل منهم بدلك بها وجهه وجلده هنيئا لهم والله وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه فرجع يقول لقريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي في ملكهما والله ما رأيت ملكا قط مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه بشيء أبدا فأنتم رأيكم هكذا كان تعظيمهم كذا كان تعظيمهم فكيف هو تعظيمنا أين نحن من سنة واتباع هدية ونصرة دعوته أسمع أسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه أسمع أسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له يؤذيني خالد الهذلي يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي فقال الجندي روحي لروحك فداء مرني بما تشاء روحي لروحك فداء مرني بما تشاء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة واتني برأس خالد الهدلي اذهب إلى مكة واعتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلك ما قال اعذرني ما قال المهمه صعبه ما قال ارسل معي فلانا او فلان لكن قال مستفسرا يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا اعرفه فقال صلى الله عليه وسلم علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه كانت العرب تقول خالد الهدري رجل بألف رجل من شدته وبأسه لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار يقول شيخ الإسلام ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض فانطلق ابن انيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكه حيث اقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئه فجاءه عبد الله بن انيس عارضا خدماته ومساعداته فالحرب خدعة فقبله وادناه وكان, وكان ذو راي ومشهوره فقربه منه وبعدها بايام يسير هو وخالد الهذل خلف الخيام فاخترط عبد الله بن أنيس سيفة واجتز رقبة الرجل هكذا أصحاب محمد هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعودوا على جزء الرقاب تعودوا على جزء الرقاب تقربا إلى الله ونحن نخاف أن نجتز رقبة شاه أو دجاجة فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديه فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندية قد أتم المهمة على أكمل وجه فما إن رأاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه. ما إن رأاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه. خذ عصاتي توكى عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليلهم المتوكئون خذ عصاتي توكى عليها أعرفك بها القيامه القيامة وقليلهم المتوكئون فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول هذه أخبارهم فما هي أخبارنا؟ هذه مواقفهم. فما هي مواقفنا؟ قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الذين يبايعونك يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسي... فسيؤتيه اجرا عظيما صدقوا في حبهم لله ولرسوله فصدق الله معهم منهم من اهتز عرش الرحمن عند وفاته ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان فقال تمنى يا عبدي ألا تمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك فقال له الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون ولكن أحل عليك رضواني ولكن أحل عليك رضاني، فلا أسقط عليك ابدا منهم من غسلته الملائكة بين السماء والأرض ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة أقرئها من ربها ومني السلام أقرئها من ربها ومني السلام فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب اليس هم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يقول قائلهم من الكفار يقول الإسلام دين لو كان له رجال يقول الإسلام دين لو كان له رجال والله ما كذب. اليوم تسيئون لاسلامنا وقرآننا ويشتمون نبينا ثم يقولون لماذا أنتم إرهابيون فماذا تريدوننا أن نكون إن مستسلمون حرام في قوانينهم السخرية بالأديان إلا الإسلام حرام في قوانينهم السخرية بالأديان إلا الإسلام ويقولون عن الإسلام أنه دين الساقطين أخلاقيا يقصدون بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أين لنا بأمثال معاذ ومعود أين لنا بأمثال ابن أونيس، أولئك الرجال، اسمعوا هذا الخبر، ولنبكي سويا على أنفسنا. ذكر صاحب الضرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة المئتين واثنين للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى. يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مغبوط فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة فقال رجل منهم هذا لكلامك في محمد فقال الصليبي كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما, اشد مما كان عندها قطع الكلب رباطه ووتب على عنق الصليبي وقلع زوره فوتب الكلب بعد ان قطع رباطه ووتب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال فمات من فوره فاسلم نحو من أربعين ألف من المغن غارت وغضبت الكلاب غارت وغضبت الكلاب فأين غضبتنا اشتاقت لك الجمادات والأشعر يا حبيب الله فأين أشواقنا كان الحسن البصري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جدع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين الجماده والجذع يحنوا إلى رسول الله الجماد والجدع يحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تحنون أنكم إلى ذكران كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه لي إخواني اشتقت لي اخواني فيقولون ألسنا اخوانك قال بل انتم اصحابي اما اخواني فهم الذين امنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني ماذا عسانا ان نقول له اذا ورد الناس حوضه وقال لنا استهزئوا بي وشتموني واذوني فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي يا ولاه الامور يا ولات الأمور هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة لا يكن أهل الكره أكرم عليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم حماة العقيدة والدين فها هو باب الشرف فتح لكم على مصرعي لتنصر الله ورسوله كما نصره الفيصل رحمه الله والشرفاء من قبله أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد نشأ وترعرع وانطلق بدعوته من هذه الأرض المباركه ومات فيها وأنتم خدام مسجده فأين غضبتكم لله ورسوله العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد للأمة كرامتها التي داسوها تحت الأقدام قسما بالذي لا دينه إلا دينه وقسما بالذي محمد رسوله لن يقر لنا قرار ويهدأ لنا بال حتى يطرد سفيره من أرضنا وسفير النرويج الكافر الآخر لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التراج التجاريه حتى يتادب غيرهم وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه لن نقبل باعتذار من الصحيفة الفاجرة ولا باعتذار من كلبة الروم ورئيسي وزرائها ألا لعنة الله عليهم اجمعين سبرتم رسول الله افر لدينكم وامركم السيء الذي كان غاويا فاني وان عنفتموني لقائل اذا لرسول الله اهلي وماليا اطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمه الليل هادئا الايام بيننا يا عباد الصليب بيننا يا عباد الصليب وسنرى من تكون له العاقبه ومن الذي يظل سعيه في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله إن شامعك هو الأبتر فكل من شنعه أو بغضه أو عاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وآثرة أليس الله هو الذي قال إناك بينك المستهزئين فالله كاف عبده لكن الله أراد أن يبتلين بصدق محبتنا لنبينا فماذا نحن فاعلون ولله ماذا نحن قائلون <تصفيق> لا نريد عواطف لا نريد دمور شبعنا من هذا نريد صدقا في المحبة نريد صدقا في الاتباع لا عذر لأحد لا عذر لأحد والدين النصيحة لله ولرسوله ولولاة أمر المسلمين من كان يحب الله ورسوله؟ فلا يبيتن الليلة إلا هناك مطلبنا لا يبقى سفيرهم وسفير النرويج ساعة واحدة في أرض محمد صلى الله عليه وسلم من كان يحب الله ورسوله فلا يبيتن الليلة إلا هناك وأهل النيجر أهل النيجر الفقراء الضعفاء ليسوا باشجع منا فقد طردوا سفير الصهاينه لا تعتذر لا تعتذر بمدرسه او اختبارات فالذود عن نبينا اغلى من كل شيء هو مستقبلنا هو حياتنا لا تعتذر بوظيفه او مهمات فهو دنيانا وهو اخرتنا اليوم نعرف الصادق من الكاذب اليوم نعلم الصادق من الكاذب ما رايناك يا حبيب القلوب ما رايناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها ولكن يعلم الله كم تشتاق الانفس للقياك ووالله الذي لا اله الا هو أحب إلينا الينا من انفسنا ووالدينا واهلينا والناس اجمعين <تصفيق> فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذا إلا فداك اروح وقد ختمت على فؤادي محبي بحبك أن يحل به سواك إذا اشتبكت دموعا في خدود تبين من بكى ممن تبكى إن أحب اسماء المناداه لنا حين يقال لنا يا أمة محمد إن أحب أسماء المناده لنا حين يقال لنا يا أمة محمد وحين ننادى بها نقول لبيك لبيك لبيك يا رسول الله والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون فالشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك وعن التراب الذي وطأته قدميك وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبتهم هم يحتاجوننا قاطعوهم قطعهم الله ولا تكن المقاطعه ليوم او لايام بل ابدا ما حيينا لسان حالنا ما قال ابراهيم عليه السلام ومن مع اهل قومهم انا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبقضاء حتى تؤمنوا بالله وحده يا تجارنا لا تخذلونا يا أهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا يا ولاة الأمور يا ولاة الأمور يا خدام الأرمين لا تخذلوا أمة محمد ولا تخونونا في الله وفي نبيها بل يكن ولعنا لله ورسوله والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بطدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته <تصفيق>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 اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تذخنا مدخله اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم من تطاول على نبينا بقول أو برسم فأخرس لسانه وشل أركانه واجعله عبرة للآخرين اللهم وفق ولاة الأمور لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين آن الأوان آن الأوان ألا تأخذنا في الله لو مت؟ تفعل آن الأوان ألا تأخذ أنا في الله لو مت؟ اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل اعلاء كلمه دينك اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي افغانستان والسودان وفي اوغادينيا وفي كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم فك اسرانا وفك المعتقلين وفك اسرنا يا رب العالمين